کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فتعا ربه أني مغلوب فانتصر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 وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فَأَلَمْ مُذَكِّر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَأَلَمْ مُذَكِّر کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر انزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يس أَنَالَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَمَنْ مِمُ الدَّكِرِ كَذَّبَتْ سَمُودُ بِالنُّزُرِ فَقَالُوا أَبَشَرَ مِنَ وَاحِدَةٍ تغيره ان اذا في ضلالهم وسر اقول كيف القرع عليهم من بيننا بل هو كذاب سیعلمون ودمن الكذاب الاشر انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واسطبر بهم أن الماء قسمت بين جم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كأشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِرًا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتما روب النذر ولقد راودوا ضي فيه فطمسنا عيونهم فذوق عذابي ونذر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 يوم يسحهون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَمْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر إِنَّ الْمُتَّكِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ